Bismillahirrahmanirrahim. Yaa ay yeha Nabi, ettil Allah ve latutigil kafirin ve almanafiqin. Inna Allah kan alimen hakim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 ve ölül arıhamı bazıları, öyle mi? Belki de bazıları, kitab-ı Allah-ı Müninin ve Muhajirin,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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا لما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء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 اي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون لدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا انا وراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إلينا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عليكم فَإِذَا جَاءَ الخوف فرأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنت حداد نشهة على القنير اولاء كَلَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ لَأَحْزَابٍ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ لَأَحْزَابٌ يَوَدُّونَهُ لَوْدُّ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن بَنِي وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ لَحَزَابَ قَانُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورفكمون أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة إن كنّا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كنّا وأسرح كنّا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار لا خير تف إن الله أعدل المحسنات من كن أجر عظيم يا نساء النبي من يات منكن بِفَاحِشَةٍ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُنُّ ثَمَّ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ الصَّالِحَةَ نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستنك أحد من النسائين اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ لُولًا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاهِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهِ إِنَّمَا يُلِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطَهِيرًا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 اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالاً مبينا.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 سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوَ مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ بَعْدًا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنْ ثمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُهُنَّ وَسَرِحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا جُهِّنَّ النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي يمينك، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ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 و امراته وَهَبَتْ وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي وان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. Qad علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملك تيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك تشاء وَمَنْ ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما teythun kulluhun. Ve Allah ﷻ في ﷺi qulubikum <Sessizlik> ve ﷻ Allah ﷻ alim halimah. La yihluluk insan. Ummi bâd ve la antebdül bihin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 لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلك كان يؤذي النبي اف يستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهم من وراء حجاب ذلك يُطَهِّرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبَهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُذَرُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَ تَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 هَنِّ النَّبِيَّ وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونساء المؤمنين. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عرفنا فلا يذين وكان الله غفور الرحيم لئلاَّ ينتهي المنافقون والذين نفقو بقلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغري أنك بهم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 وَق رَبَّّن إِ أقَرنَّ سَدَتَنَ وَكُبَر أَن وَكُبَر أَنَ ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَ لَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا